بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن اتبع هدان أما بعد فبين أيديكم رسالة نقد ثورة الجياء ما المقصود؟ ماذا النقد؟ المقصود هو بيان الحق دون تعصب ودون تحيز لجهة بعينها وليس الغرض من هذه الرساله أن ان ننتصر لفلان او لعلان سواء في حكومه او في حزب اه فنحن لا ندعو دعوة حزبيه ليست دعوتنا إلى احزاب ولا الى يعني كما قال حكومات ولكن انا نسال ان يصلح الحكومات وان يصلح الحكام ف مما احب في هذه الرساله ما قال الله عز وجل افتتحت به الرسالة قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت أمينة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنع من الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هذا مثل ضربه ربنا سبحانه كي يكون فيه العبرة العبرة لكل من يتلو كتاب الله فقوله سبحانه الله فكفرت بأنعم الله أي لم يعترفوا بهذه النعم وتصخطوا عليها فلم يعترفوا بنعمة الأمن والأمان التي يعيشون فيها وقد حرم منها غيرهم لم يعترفوا بنعمة تيسير أمر عبادتهم فالمساجد مفتوحة ويعني لا يمنع أحد من المسجد كما هو الحادث في بلاد أخرى إلا من ثبت أنه فتان أو يريد الشر والناس أرزاقها دارة ناشية ورغم ذلك لم يشكر هذه النعمة لأن بعضهم أو لأن الكثير من ابتلي بشيء من الضيق في الرزق سنة الله لأن الله عز وجل يصلت على شيء إن لا يصلط على أحد إن شيئا من هذه النقم إلا بما كسبت أيديهم أو من باب الاختبار ورفعة الدرجات فهل ندفع الابتلاء بأن نتصخط على قدر الله وأن على رزق الله وندعو وأن الناس إلى الخروج للإفساد في الأرض باسم الإصلاح أو باسم المطالبة بالحقوق هذا والله مما لا يرضاه الله وعلمه ان مساله التسعير او ما يسمى بالغلاء او بالرخص هذا كله بقدر الله ليس لا يعني لا يملك ذلك حاكم ولا غيره فكما اخرج الترمذي من حديث انس رضي الله عنه ان, أن, أن أنه قال ان قال غلى السعر على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ساعر لنا فقال إن الله هو المساعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو, وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلب يطلبوني بمظلمة في ذم ولا مال الحديث في الصفحة الحديث عشر من الرسال هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود والديرمي وابن ماجة وأبو يعلى في المسندة وهو حديث صحيح <تصفيق> وقال إسبعيل بن جعفر في حديثه حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال ساعر لنا يا رسول الله فقال إنما يرفع الله ويخفض وإني لأرجو أن ألقى, أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة فقال له آخر ساعر قال الله إن الله هو الذي يسعى لست أنا. قال شيخ الإنسان من نتيمية كما في مجموع الفتاوى فإن المخلوق يوالي المخلوق لذله فإذا كان له من يوليه عز بوليه والرب تعالى لا يوالي أحدا لذلته تعالى بل هو العزيز بنفسه ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعه وإنما يوالي عبادة والمؤمنين لرحمته ونعمته وحكمته وإحسانه وجوده وفضله وإنعامه وحينئذ فالغلاء بارتفاع الأسعار والرخص من خفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده هو الذي يخلق هذا سبحانه وليكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته لكنه هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سببا في بعض الحوادث كما جعل قتل القاتل سببا في موت المقتول وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد وانخفاضها قد يكون بسبب إحسان بعض الناس أي أن السبب في الغلاء والرخص نمو بقدر الله وبما كذبت أيدي الناس بما كذبت أيدي الناس هذه أسباب إذا أحسن الناس رفع الله نوم الغلاء وإذا <تصفيق> أساء الناس وقعوا في الشرك والمعصية والبدع ماذا يحدث يبتلهم الله يبتلوا بالغلاء ويبتلوا بالأمراض يبتلوا بالحاكم الظالم يبتلوا بأي ابتلاءات بما كسفت أيديهم ولن يغير الله حالهم بالثورات ولا بالمظاهرات أبدا لأن هذا ضد سنة الله بل إن الله لن يغير هذا الأمر إلا إذا غيروا أنفسهم أولا بهم بالأسباب الشرعية بالإصلاح للنفس ثم بالإصلاح للمجتمع حتى يغير الله الحاكم أن يصلحه أن يصلح المجتمع لكن يريدون كما يقال تغيير المجتمع بالقوة لن يزداد المجتمع إلا فسادا ونزداد الغلاء إلا غلاء بقدر الله لأن الله الذي يملك ذلك لا يملك الحاكم الله لا يملك ولا يملك أحد هذا الأمر البتة إنما يملكه الله عز وجل وإنما يفعل الله عز وجل بحكمته على حسب أحوال الناس وحسب ما يفعلونه هم ليس الحاكم أوه. وحتى لا أطيل عليكم قد أغطرنا الخطبة أذكر أخيرا نقلا واحدا ثم نختم بي الكلمة إن شاء الله أذكر ما قاله نعم <تصفيق> ما قاله أبو الحزر رحمه الله في رسالته إلى أهل الثغر قال وأجمعوا أي الولماء على السمع والطاعة لأمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلب وامتد الطاعته من بر أو فاجر وفاجر لا, لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل وعلى أن يغزو معهم العدو ويحج معهم البيت وتدفع عليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمعة والأعيات من الخال هذا أبو الحسن الأشعر من أبو الحسن الأشعري هو الذي تنتسب لي الأشعرة الذين يريدوا, يريدوا الأزاهرة الآن أن يلزم المسلمين إلزاما بكل قوة أنهم هم أهل السنة أبو الحسن الأشعري قال هذا في رسالته لأهل الثغر هذه الرسالة التي كتبها بعد أن تاب من مذهبه الذي ما زال الأظهر عليه حتى الآن ولا يريد أن يعود إلى ما تاب إليه الأشعري نفسه فالأشعري كان في أول أمره على منهج الاعتزال كان معتزليا والأشعر محاربون المعتزرة ثم تاب من الاعتزال و و واتخذ منهجا بين السنة والاعتزال هو منهج التي الذي يدوى له الأظهر من قديم وهو الذي يقوم على إثبات صبع الصفات فقط لله مع إنكار أو تأويل بقية الصفات لله ويقوم على أصول أخرى تخالف السنة الأشعري نفسه تاب من كل هذه الأصول ورجع رجوعا حميدا إلى أصول السنة التي عليها من سبقه من أئمة السلف في كتبهم التي سبقته في كتب من كتب السنة ورجع إلى ذلك في كتابين في كتابه هذا الرسالة الغر وكتاب الإبان عن أصول الديانة وإن كان في رسالته الأهل الغر لم يرجع الرجوع الكامل إنما كان الرجوع الأكمل في الإبانة عن أصول الديانة الشاهد لأن أبو الحسن هشري يقول هذا في رسالات الأهل الثر مبيناً اعتقاد أهل السنة الذي كان عليه السلف الصالح ها؟ ورغم ذلك لا يرفعون رأساً لهذا الكلام كلام أئمة السنة سواء في هذه الرسالة أو في غيرها من رسائل المعتقد وأبو الحسن هشري توفي في العام الرابع العشرين بعد الثلاثمائة يعني في آخر, آخر القرون المفضلة بعد أن دون أغلب السنة ودونت ودونت أصول المعتقد في كتب المعتقد وكان كتابه الذي تاب فيه يعد ناصرا لكتب المعتقد لانسبقته ولم يأتي بجديد وما زال هؤلاء أي من الأشاعر المعاصرين سواء في الأزر غير الأزر يتمسكون بمذهبه القديم الذي تاب منه ولا يرجعون إلى أصول السنة التي دعا إليها الأشعري نفسه في كتبه الأخيرة فهذا من اتباع الهوى نسأل الله أن يصلحهم وأن يديهم ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن وأن يثبتنا على السنة وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم مارك الله فيكم